قُل إن ما أَدَ رَبّ وَلَا أشرركُ بهه أحد قُلْ إني لا أَملِكُ لَكُمْ ضَّ وَلا رشَلْدَ قُلْ إنِلَ يُجَني مِنَ اللهَّ حَد وَلَ أأَجد مِن دُهِ مُلتحدَ إِلاا بَل غَِّن اللهَِّ وَرسَاتِ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 لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا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 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هاجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا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 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مُرْضًا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ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 واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر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 ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون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 وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره هو اهل التقوى واهل المغفره